محب. ما ما قلبي في الدنيا قل ضا من غير وما دام ربيعك, ربيعك. الرب عش في الروضه نسمه حلوه بتفطر وانت اللي صابر ما لا شيء اسمه وازاي تصبر الوردة عشقت في الروضه نسمه حلوه بتفطر ما لك شيء اسمه، و ازاي تصبر اعشق يا قلبي دل العمر مر الدنيا من نرمى حبا مر اعشق يا قلبي دل العمر مر الدنيا من نرمى حبا مر مدام ربيعك الرب بيعطيك قلبي مستني وحدك. انت اللي امرك اش وحدك انت اللي امرك حير اطباك اش معنا وحدك انت اللي امرك اجمعنا وحدك انت اللي امرك حير اطباق وانت اللي وحدك تقضي عمرك تل وحدك في أرض عمرك من غير ما حباك دنيا من رحابك ما تسوى ومدام ربيعك ربي بيعك ومدام ربيعك ربي قل لي يا يا قلبي في الدنيا قلت أضع حياته من يرمى حبك وما فيش يا قلبي في الدنيا قلت أضع حياته من يرمى حبك وما دام ربيعك الرب يبيعك ومدام ربيعك الرب يبيعك ولي يا قلبي مستنى